أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة.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 سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير لا يغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن أغفر لكم ذنوبكم ويدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن فأيَدَنَ الَّذينَ آمَنواَ عَلَى عدُوِهِمْ فَأَصْبَحُوا ضَاهِرِينَ